كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتفقوا الله وأطيعون وما أسألون عليه من أجر إن أجر ي إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 أجمعين إلا عجوزا في الوابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم نطرا فساء مطر المنذرين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 وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين